بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشان والنهار إذا تجلان وما خلق الذكر والأنفان إن سعيكم لشتان فأمام واتقى وصدق بالحسنان فسنيسره لليسران وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنان فسنيسره للعسران وما يغني عن ماله إذا تردان إن علينا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلام ولسوف يرضى